أولى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقفى الذي باركنا حولك الذي بارك Oh, I'm still Shady. Is my Awesome. All right. لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Ah, ja, Oh ja! وَقَدْ لَا نَسْمَعُ نَذَمًا Oh, no! mm